قال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إليهم واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملاو منهم أنيمشوا واصبروا على آلهتكم واصبروا على الهتكم إن هذا لشيء يرى ما سمعنا بهذا في المله الاخره إن هذا الا اختلاق او علي عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب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 124. وذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب الْجِبَالَ مَعَهُ سخرنا الجبال معه يسبحن في العشي والإشراق 126. والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل اتاك نبا الخصم اذ تسوه المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخفخ ما نبغى بعضنا على بعض فاحكوا بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط هذا وتسعون نعجه ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا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 اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب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 اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار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 قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم قُلْ قل ما عَلَيْهِ عليه من أجر وَمَا وما لمن المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نباه بعد حين